بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه داه وبعده فقد انتهينا أمس والحمد لله من الباب الأول من أبواب المقدمة الآلة الرومية وهو باب الكلام وما يتعلق به من أقساب الكلام واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ بابا جديدا وهو باب الإعراب والبناء باب الإعراب والبناء <تصفيق> نحن ذكرنا في البداية في المقدمات أن علم النحن يدرس كل الكلمات من ناحيتين فقط من ناحية الإعراب والبناء فقط علم النحوي يدرس كل الكلمات يدرس كل الأسماء وكل الأفعال وكل القروف لكن من ناحية الإعراب والبناء فقط الكلمة معربة أم مبنية فهذا الباب يعرفنا معنى الإعراب ومعنى البناء فعنوان الباب الإعراب والبناء نبدأ بالنوع الأول وهو الإعراب ما معنى الإعراب في اللغة عند العلماء اللغة وفي إيضا اصطلاح عند علماء النحو انتبه الإعراب في اللغة مصدر للفعل أعربا الإعراب في اللغة مصدر للفعل أعربا أعربا إعرابا كمثل أنزل إنزالا وأخرج إخراجا فالإعراب في اللغة مصدر من فعل أعراب ما معناه؟ الفعل أعراب في اللغة معناه أظهر وبين أعرب الشيء يعني بينه أظهره وضحه فلان يتكلم بكلام غير مفهوم فلان يتكلم بكلام غير مفهوم فتقول له يا أخي أعلم كلامك أعلم كلامك ما معنى أعلم؟ واضح بيّن أظهر هذا معنى الإعراب في اللغة الإرهار هذا في اللغة طيب فيه الاصطلاح؟ ما معنى الإعراب عند علماء النحو ماذا يقصدون بكلمة إعراب يقولون هذه الكلمة مغربة ما معنى ذلك الإعراب في الاصطلاح يقولون هو تغيير حركة أواخر الكلمات لفظا أو تقديرا بسبب اختلاف العوابن الداخلة عليها مرة ثانية الإعرام في الاصطلاح يقولون هو تغيير حركة أواخر الكلمات لافضلا او تقديرًا بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليها ما معنى هذا ده قبل التعريف ده تعال الى هذا حضر زيد رأيت زيدًا سلمت على زيد كلمه زيد اخرها حرف الدال صحيح اخرها حرف ماذا الدال هذا الحرف في الجمل الثلاث هل حركته بقيت ولم تتغير ام تغيرت تغيرت. تغيرت مرة ضمن بعد ذلك فتحه بعد ذلك بس إذن حركة آخر الكلمة تغيرت صحيحا لا حركة آخر الكلمة حركة الحرف الأخير من الكلمة تغيرت هذا التغيير هو الذي يسمى الإعرام العلماء عندما يقولون كلمة زيد معربة معنى ذلك أنهم يقصدون حركة الحرف الأخير تتغير هذا معنى معربة واضح هذا كلام والعكس مبني كلمه مثلا هذه اسم الاشاره الحرف الاخير هو الهاء هذه هل الحرف الاخير الهاء هل حركته تتغير ام دائما كسر دائما كسر هل رايتها مره هذه هذه لا دائما هذه في كل جملة هذه فكلمة هذه اسم وكلمة زيت اس لكن هناك فرق زيت اسم مغرب ما معنى مغرب؟ آه يقولون يعني حركة الحرف الأخير تتغير لا تثبت وأما كلمة هذه فهي مبنيه ما معنى مبنيه يعني حركه الحرف الاخير لا تتغير كسره كسره لا لا, لا يمكن ان تتغير الكسره وتصبح ضم لا او لا فالاعراب هو تغيير حركه اواخر الكلمات تظهر كذلك هنا مثلا تعال يكتب زيد لا يكتب زيد لم يكتب زيد الفعل يكتب الحرف الحرف الأخير منه هو الباء الباء حركة هذا الحرش ثبتت أم تغيرت تغيرت إذن تقول يكتب هذا فعل مغربت فعله كما ان زيدا اسمه معراب كيف عرفت انه معراب انظر حركة الحرف الاخيرة تتغير هذا هو الاعراب عند العلماء هذا هو الاعراب اصطلاحا واضح هذا الكلام اذا الاعراب هو تغيير حركة اواخر الكلمات اخر الكلمة طيب يقولون بعد ذلك تغيير حرج أو آخر الكلمات لفظاً أو تقديراً لفظاً أو تقديراً طيب السلام لا تشهد لفظاً أو ماذا يقصد بلفظاً أو تقديراً يصلون للتغيير يعني وقلنا تعوى التغيير للحركة ثم يقولون بعد ذلك هذا التغيير تغيير للحركة النوعان تغيير لبظي وتغيير للكيف انظر إلى الأمثلة واحد وانظر إلى الأمثلة اثنين, اثنين. هنا حضر مصطفى هنا رأيت مصطفى هنا سلمت على نفسه جملة لكن تغير لسم هنا حضر زيد رأيت زيدا سلمت على نفسه الشيء حضر حضر رأيت رأيت سلمت على سلمت على لكن جئنا باسم الآخر يشبه هذا هذا اسم رجل وهذا رجل لكن هناك فرق هنا الحرف الأخير ما هو آلف آلف والعلماء يقولون الألف حرف علّة حرف ماذا؟ علّة تعرفون نعم حروف اللغة نوعان حروف صحيحة وحروف مريضة الحروف المريضة كم؟ و اسمها حروف العلّة كلمة عِلَّة بمعنى ضعف أو مرض ضعف أو مرض فهي حروف ضعيفة أو مريضة والحروف الأخرى الهمزة آ البا تا ثا الحروف الأخرى اسموها حروف صحيحة قوية ما معنى هذا يعني حروف مريضة حروف صحيحة يعني حروف مريضة يعني ماذا بها النازل كم يعني؟ لا يقولون حروف مريضة أو حروف علة لأن الحركات الحركات ضم فتحة كسرة أحيانا تكون مستحيلة مع هذه الفروف وأحيانا تكون ثقيلة الحرف مع الحركة ثقيل هذه الحركات يا تشفي الأحجار به ماذا؟ نعم. الأحجار الحجر. نعم. فالكسرة ايه? حجر فقير جدا. <تصفيق> في النطر هاي? تشعر بتعب. ايه ايه? يجد التعب ملا. هاي? الضلمة يعني حجر <تصفيق> <لسه> كبير. <تصفيق> الفتحة حجر خفيفة حجر ماذا؟ الفتحة الحركات افقل الحركات الكاسرة ايه ثم <تصفيق> الضم او الكاسرة اذقل ايه تشعر بيه؟ تعم الضمة ها <تصفيق> ليسا فقيلة فقط الفتحة خفيفة الفتحة ماذا؟ <تصفيق> خفيفة خفيفة ا ا افتح افتح فقط افتح الفتحة كما يقولون الفتحة اخف الحركات اخف حركة اي الفتحة <تصفيق> طفل الصغير عندما يمكن ماذا يقول او ام اه ها سهلا انتم معين فقط تبعيه افس احبامه واحد خلاص فضل الرجل الان لا يتكلم لا يتكلم اخرص <تصفيق> اذا اراد شيئا ها اه اه اه اه صاريحة لا لا لا ولا اي اي لا اخفر شيء اسهد شيء فتح فانتبه هذي الحروف الثلاثة اسمها حروف علمة لانها مريضة لا تستطيع ان تحمل الحركات الحركات لما كنا كالاحجار حجر كبير جدا حجر كبير حجر خفيف فهذه الحروف ضعيفة لا تستطيع أن تحمل الحركات لذلك اسمها حروف علمة حروف ماذا؟ ثم هي ثلاثة واو ألف. أضعف حرفه هو الألف أضعف حرفه هو ماذا؟ حرف يمكن أن تكون حرف ميت ليس ضعيف؟ ميت لا يحمل أي حركة لا تستطيع أن تنطق أي حركة على الألف حتى الفتح الفتحه اخف وحركه الالف لا تستطيع ان تحمل الفتحه انتم ما يا خالي مع ان الفتحه خفيفه جدا لكن مع ذلك الالف لا تحمل اي حركه حتى الفتحه فهنا سبب لكن الحروف الاخرى الهمزه ا والباء والتاء والثاء والجيم طبعا هناك فرق هناك فرق بين الهمزه والالف هناك فرق بين, بين الهمزه وال همزة ا اكل اوكلا اي هذه همزة ليست الف والهمزة تحمل حركات لا بس اكل فتحا فوق الهمزة أو اوكلا ضم فوق الهمزة اي اي انا كسرة تحت الهمزة ليس كذلك فالالف ليست الهمزة الالف حرف المد قال هذه الالف في الوسط باع خاف استفاد في الوسط او في النهايه دعا جرى سعى مصطفى فتى يستعاذ فحرف العله الالف ليس الهمزه وايضا حرف العله الالف لا ياتي في البدايه اما في الوسط واما في النهاية. لا يأتي. الكلمة يتمتع بالف. وهي يقول يا استاذ اكلة. يا رجل هذي ليست بالف. هذي ماذا? همزة ليست الالف. اكلة يبدأ بهمزة. لا تقول يبدأ بالف. حرف الالف عرف ماد. حرف علة. لا يأتي في بداية الكلمة ابدا. في الوسط او في النهاية. الثلاثة التي اسمها حروف العلة? حروف مريضة. لا تحمل الحركات. واضعفها اضعف الحروف الانف. لا تحمل اي حركة. لكن الحروف الاخرى الهابزة والبا والتا والتا, والتا والجيم والحال والخلو والدال. هذه حروف صحيحة. تحمل اي حركة. ا او اي با بو بي تا تو تي. تحمل اي حرف واضحان الكلام فتعالى معي لكلمة <تصفيق> مصطفى كلمة مصطفى اسمنا كبث زيت لكن عندها مش كده الحرف الاخير منها حرف المريض حرف ماذا؟ وهو الالف والالف امرض حرف اضعف حرف فهل الحركات ستظهر هنا؟ الحركات ستظهر هنا الضمة ستظهر إلى الألف نقول لنا الآن الألف حرف ميت ليس ضعيف فقط بل ميت لا يحمل أي حركة فلذلك نقول الحركات هنا موجودة لكن في الذهن ليست في النطق <تصفيق> أنتم ما يخواني منها موجودة هنا حركات نعم. ضم فتح كسر وهنا أيضاً ليس في الخلف هنا هنا أيضاً حركت لكن أين هي؟ لا نراها ولا ننطقها ولا نكتبها <تصفيق> أين هي؟ في ذهننا نفهمها نفهمها ليس بلازم أن تكون موجودة في النطق أو نراها فمثلا الجن موجودون ام لا ولا نراهم الملائكه موجودون ام لا ولا نراهم فموجود لك لا نراه ده بس فهون الحركات موجودة. موجوده لكن لا ننطقها لا لماذا لسبب سنعرف هناك اسباب فالاذا نقول يا اخوان الاعراب تغيير تغيير لحركه الحرف الاخير في الكلمه لكن هذا التغيير كم نوعا تغيير وتغيير تغيير لفظي يعني يظهر انطق زي دد زي ده ينطق تغيير تقديري لا يظهر لا ينطق لكن يفهم انتم لذلك نقول هنا الاعراب تغيير وحركه بتاعه اخر الكلمات اما لفظا واما تقديريا هذا مثال من الاسماء اعراب لفظي واعراب تقديري خالص تقدير الاعراب تغيير فتكون اعراب لفظي او اعراب تقديري صحيح او تغيير لفظي وتغيير تقديري ايضا صحيح هذا في الأسماء أيضا في الأفعاد تعال يكتب لن يكتب الإعراب لفظي ظاهر طيب هنا يسعى لن يسعى نفس المشكلة الموجودة هنا الكلمة تنتهي بألف والألف لا تظهر الحركات عليها فأين تظهر الحركات تكون مقدرة في الزي واضح هذا الكلام فإن هذا جميل جدا طيب إذن يمكن أن نقول التغيير الذي يحبث لحركة آخر الكلمة نوعان تغيير لفظي وتغيير تقديري لفظي و, و... وتقديري النوع الأول اللفظي هو أصل طبعا الأصل في الحركة طبعا العصن في الحركة انا نعم لماذا وضع العرب الحركات لنتركها لا ننطقها ام لننطق حتى نعرف هذا فاعل ام مفعول ام مجهور ام مبتدأ ام خبر فالتغيير اللفظي هو الذي لا يمنعه شيء لا يوجد سبب يمنعه هل يوجد مشكلة تمنع الحركة لا لكن هنا يوجد مشكلة صحيح ام لا ما المشكلة الألف الألف حرف مريض هذا سبب هذا سبب جعل الألف الحركة للأخر صحيح من لا فالتغيير اللفظي هو <تصفيق> الذي لا يمنعه شيء لا يوجد مانع لا يوجد سبب يمنع والتغيير التخديري العكس هو الذي يمنعه شيء يوجد شيء يمنعه يوجد سبب أنتم معي لأن هذا ليس الاصل الاصل الاعراب اللظمي صليح منها؟ لا؟, لا يوجد سبب يمنع خلاص لكن هنا هذا ليس الاصل هذا خرج عن الاصل والشيء الذي يخرج عن الاصل دائما يكون لسبب يكون ليه؟ سبب. لسبب هو الذي تسأل عن سبب اذا كان الشيء خارجا عن الاصل لا بد يكون لوسك. كمثل من? كمثل في الصلاة مثلا. فلن يصلي واقفا والاخر يصلي جالسا. هل تسأل الذي يصلي واقفا لماذا تصلي واقفا? لا لان هذا الاصل. انت تسأل من? <تصفيق> الذي يصلي جالسا ماذا تصلي جالسا? اه يقول عندي سبب انا مريض. او عندي مشكلة في القدم. انتم معين? هكذا. فنفس الشيء الاعراب التخديري لا يظهر في النطق. لماذا توجد اسباب? توجد ماذا؟ تصدق واضح هذا الكلام؟ فنقول هنا التغيير الذي يحدث لحركة آخر الكلمات نوعان تغيير اللفظي وتغيير تقديري اللفظي لا يمنعه شيء والتقديري هو الذي يمنعه شيء أي سبب يعني كالأمثلة الثانية طيب نريد أن نعرف الأسباب ما الأسباب التي تجعل الإعراب لا يظهر أنتما يقومون يا ملاد؟ يا ناس ما أسباب الإعراب التقديري؟ ثلاثة كم؟ ثلاثة ثلاثة السبب الأول اسمه التعذّ والسبب الثاني اسمه الفقل والسبب الثالث اسمه المناسبة التعذّ الفقل الفقل مناسبة. نبدأ بسبب kidnapped نريد أن نعرف ما معنى التعذب ما معنى الثقر ما معنى المناسب ما الكلمات التي إعرابوها مقدر بسبب تعذب وما الكلمات التي إعرابوها مقدر بسبب وهكذا المناسب نريد أن نعرف المعنى والمواضيع تعذب اين يكون ما الكلمات التي إعرابوها مقدر بسبب التعذب؟ فنبدأ بالتعذب ما معنى التعذب؟ تعرفون كلمة مستحيل؟ ما معنى مستحيل؟ غير ممكن غير ماذا؟ ممكن لا يمكن تعرفون هي تعرفون هذه الكلمة؟ مستحيل فأحيانا الإعراب يكون مقدرة لأن ظهوره مستحيل يوجد شيء مستحيل أن يحدث ما السبب في أنه لا يحدث مستحيل ليس كذلك أنتم ما يا أخواني لا هناك شيء يعني نقول مثلا لماذا لا يطير الانسان مستحيل ان يطير يطير بجناحين انتم ماخذين لا وهو ليس كالطيور لماذا لا يعيش الانسان تحت الماء طبعا بدون اكسجين لماذا لا يعيش تحت الماء مستحيل لان الله لم يجعله سمكه انتم معي هكذا فاول سبب يرجع من من الظهور ثبوت تعذ ما معنى ان <تصفيق> يكون ظهور الحركه مستحيلا انظر هل يمكن ان تظهر الحركه قلنا <تصفيق> مستحيل فهنا الحركه مقدره ضابطه لماذا للتعذر للتعذر ما معنى للتعذر؟ يعني لان ذلك مستحيل فهمنا معنى التعذر التعذر هي طيب فهمنا معنا لكن انتبه نريد ان نعرف الكلمات التي اعرابها مقدر بسبب التعرض انتم معين نريد ان نعرف الكلمات التي اعرابها مقدر بسبب التعرض نحن فهمنا معنى التعرض لكن يريد أن نعرف أين يكون ما يا إخوان يملأ فانتبه معنا الكلمة كم نوعا؟ اسم فعل جميل بالنسبة للإعراب بالنسبة للإعراب نحن الآن تكلم عن الإعراب هل الحروف فيها إعراب؟ حروف مهربة مبنية كلها مبنية الحروف كلها ماذا؟ مبنية إذن الحروف لا يمكن أن تكون من مواضع التعذر صحيحة أملا؟ التعذر لا يكون في الحروف لأن التعذر سبب من أسباب الإعراب التقديري والحروف ليست مهرب اصلا الحروف ماذا مبنيه صحيح ام لا فماذا يبقى اسم الفعل طيب الفعل كم نوع ثلاثه ماضي ومضارع و العلماء يقولون العلماء يقولون الماضي مبني اذا سيدخل هنا لا والأمر مبني هل سيدخل هنا؟ ماذا يبقى؟ المضارح هو المعض هو ماذا؟ أنتم ما يا إخواني أم لا؟ إذن المهم الكلمات التي فيها إعراض إما أسماء وإما فعل مضارح صحيح أم لا؟ الكلمات التي فيها إعراب إما أن تكون أسماء وإما أن تكون فعلا مضارعة فقط لأن الباقي مبني الحروف مبنية الحبل الماضي مبني فعل الأمر مبني صحيحا لا أنتم ما لا إذن عندما نتكلم عن الإعراب هو إما في الأسماء وإما في الفعل المضارع فقط. لأن الباقي مبنى. فلانا. التعذّر. اين يكون? في نوعين? نوع من الاسماء? وفي نوع من الفعل المضارع? تفقنا ان المعرم اما من الاسماء واما فعل ماذا? صحيح ملا? نعم. ما يا إخواني؟ المعرب إما من الأسماء وإما في المضار فقد فعندما نتكلم عن مواضع تفهمنا مواضع أماكن التعظم إما في الأسماء وإما في الفر لماذا؟ لأن هذا هو المعرب فقد تمام يا إخواني؟ فالأسماء فيها إعراب لفظي وإعراب والأفعال الفعل المضارع بالطب فيه إعراب لفظي وإعراب خلاص لذلك نقول هل التعذل معناه أن يكون ظهور الحركة ماذا؟ ويكون ذلك في موضعان التعذل لو كان موضعا واحد في الأسماء والآخر في الفعل المضارع فقط التعذل موجود في الأسماء وموجود في الفعل لكن سنحدد في الأسماء ما النوع الذي من الأسماء ويعرامه مقدر للتعذل وأردا الفعل المضارع ما ما تقصد كل فعل مضارع يعني أم نوع معين ثم نعين سنبين هذا لكن أولا نعرف أما التعذل لوجه موضعا ثلاثة لا لا تعرفوا له موضعان واحد في الأسماء وواحد في الفعل الآن نريد أن نعرف هذا ما النوع الذي من الأسماء وما النوع الذي من الفعل المضارب واضح الكلام الآن؟ فنفر قلت وهذان الموضعان هما مع محمد؟ بالضبط تمام. في الأسماء وفي الفعل المضارب نبتل بالأسماء هل كل الأسماء فيها إعراب مقدر للتعذر؟ لا نوع واحد نوع واحد من, واحد من الأسماء هو الذي فيه إعراب مقدر للتعذر هذا النوع هو الذي يشبه مصطفى يشبه ماذا؟ مصطفى مصطفى ماذا بمصطفى؟ اسم ينتهي بألف صحيحة؟ هات الأسماء التي تنتهي بألف مصطفى فتى ليلة عصر مستشفى كبرى صغرى اخرى صحيحة لا؟ هذه الأسماء التي تنتهي بألف تنتهي بماذا؟ هذا هو النوع الذي من الأسماء هذا النوع الذي من الأسماء وينتهي بألف ما اسمه؟ اسم مقصود. مقصود اسم ماذا؟ اسم ماذا؟ مقصور <تصفيق> اسم ماذا يا محمد؟ مقصور فالاسم المقصور ما هو؟ هو اسم معرب مقصور لكن الإعراب تقديري كما سنعلم اسم معرب آخره ماذا؟ آلف ما معنى؟ لازم عن الثابت لا تتغير الإعراف يتغير والألف لا, لا, لا كثابك لم تحذف لم, لم تقلب لازم يعني ثابت لازم يعني ثابت, ثابت, ثابت فهذا هو النوع الأول الذي فيه الإعراف مقتل للتعب وهو من الأسماء طيب هذا النوع ما حكمه انتبه نحن عرفنا معنى الاسم المقصود وهذا النوع هو النوع الأول الذي فيه إعراض المقدر للتعذر بسبب أن ظهور الحركة مستحيل طيب هذا النوع ما حكمه ماذا تقصد بحكمه يا أستاذ نحن نتكلم عن الإعراض أو عن الحركات المقدرة أليس كذلك؟ الحركات كم حركة؟ ثلاثة ضم فتحة فهذا النوع هل كل الحركات مقدرة أم بعضها هذا هو المقصود بحكمه ما حكمه هل كل الحركات تكون مقدرة أم بعضها أحسنت ما الذي يقدر ضم الفتحة والكسرة لا لماذا لا يا رجل أين الكسرة هنا انتبه <تصفيق> معي. لا تتعدل الإجابة. خلاص. فانتبه. هذا النوع. نقول جاء مصطفى. رأيت مصطفى. سلمت على مصطفى. هل رأيت حركات. رأيت ضم فتح كاسر. فحكم هذا النوع أن كل الحركات تقدر. طب الحركات كم؟ ثلاثة. في الأسماء ضم فتح كاسر. في الأسماء ليوجد سكون. ليوجد جزم أليس كذلك؟ الجزم للفعل المضارئ صحيح حملان؟ صحيح إذن النوع الأول الذي إعراره مقدر للتعذر هو الاسم المقصور ومعناه اسم المعرب آخره ألف لازمة كمصطفى وفتى ومستشفى وعصى وهدى وليلى ومرضى وكبرى وهذا النوع تقدر عليه كل الحركات الضمة والفتحة والكسرة للتعذر هذه الأنثلة مثلاً جاء مصطفى كيف نوع المصطفى؟ نقول هذا فاعل والفاعل مرفوع فاعل مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الضم أين؟ مقدر. المقدرة المقدرة لماذا؟ للتعطي هكذا الإعراض كذلك في النصب رأيت مصطفى رأيت مصطفى ما يعرض مصطفى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفاتح أين المقدرة لماذا هكذا سللت على مصطفى نفس الشيء اسمه ها, ها؟ وعلامة جره الكاثرة المقدرة للتعب خلاص كل الحركات لا منسا ها؟ لأنه لا لماذا لا نقل أنه مبني؟ لا يشد المبني أخي لماذا لا نقل مبني ولا يوجد حركة لأن مصطفى كزايد زايد اسم رجل ومصطفى اسم رجل فحقه حقه أن يعامل كزايد لكن فقط فيه مشكلة أنت معي؟ كمثل أنا وأنت أنت رجل وأنا رجل لكن أنت صحيح وأنا مريض فلا بأس نأخذ نفس الحكم لكن أنا لي معاملة خاصة لأنني مريض صحيح حملاء لا يُعاملون الناس كما يُعاملونك أنت صحيح واضح هذا لهذا لا يكونوا المبنية والأشياء والأسماء المبنية الاسماء والمبنية العلماء حددوها انت معي؟ كمثل الاسماء بإشارة هذه لا يكون هذه دائما كاسر نعم وأيضا الاصل والإعراض أيضا الاصل الإعراض فالأولى أن تكون الكلمة مغربة حتى ولو كانت مغربة بإعراض تقديل هذا أولى من البناء تمام؟ طيب هذا الموضوع له الموضوع الثاني نحن انتفقنا ان الموضوع الثاني في الفعل المضارح في الفعل المضارح لكن اي فعل المضارح اعراض مقدن للتعذر لا نوع واحد أيضا. نوع ماذا قلنا نوع من الاسماء ونوع من الفعل المضارح هذا النوع ما هو هو الذي مثل يسعى يرضى يخشى. Fir'l-Mudar'i yanttehi b-alif. Fir'l-Mudar'i yanttehi b-mada? b